يا معشر الجن والإنس إن استطعتموا أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نير ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب فيومئذ لا يسأل عن ذنب انس ولا جان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 كَأَهُ الياقوتُالمَررجان فَبأَي آ ل إ رَبّكُماَا تُكَذبان هل الجَزاءُ لِحسَانِ إَّ إلا لِحسَان فَبأَ آلى إرببّكماَا تُكذب وَمدُونهمَاجنَّتَان فَبأَ آ ل إرببّكماَا تُكذّبَان مدهَّ تَان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 فِيهِ خَيْرَةٌ حِسَان فَبأَي آ ل إِ رَبِّكُمَا تُكَذبًا حُرَّ قَصُورةُم فِيخيام فَبأَي آ ل إِ رَبِّكُمَا تُكَذذِبان لمْ يَطْرَمِتْهُ إِسُ قَبلَهُم وَل جَان فَبأَ آ ل إَبِّكُمَا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 بسمِ الله يِ الرَّحْمَِ الَّحيِيمِ إذاَا وَقعة الواقعِةُ ليسْسَن وَقاتِهاَا كذبا خافِظَة الَّافِعةةُ نِذَاُجَّةَ رضَُجَّ وَابُسَّة الجِبالُ بَسَّ فكَانَتهَبَا أَمّ بَساء فكَانَتهَب أَمّ بَسَّ وَكنتُمُ أأَزْواجَ ثلاثَة فأَصْحابُ المَيمَنَةِ مَا أأَصحابُ المَيمَن وَصْحابُ الْمشْأمَةِ مَا أأَصْحابُ المشْأمَ والسابِقُونَ السَّابِقُون أُلائِكَ الْ المُقََبونَ فِي جََّاتعمثُلَّة مِنَ لَْوَلينَ وَقَلين مِنَ ل خِرينَ على صُرُرٍ مَوْضونَةٍ مُتَّكينَ عَلَْهَا متقابلٍ. يَطُفُ عَلَيْهمُ إِلْدانَانهُ مُخَلدُونَ بِأكابِ وَأَباريقَ وَكَأسِم مَِّ عين ال لا يُصَددعونَعَه لاَا يُصَددعونَعَهَا وَلَا يمزَفونَ وَفاكِهَةٍ مِماا ييتخَييرون وَفكِهَةٍ مَِّا ييتخَييررُونَ وَلَحْمِ طَيْير مَِّ يَشْتَون وَحور النعيل كَأَمثَالِلؤْلُ إ المَكْنون جَزاء بمَا كانَوا يععملون لا يَيسَعونَ فيِيهَا لَغوَ وَلا تَثمَ إلاا قِيلَ سَلَ سَلَ وَصْحابُ اليمين مَا أأَصْحابُ اليمين فِي سِدَرٍ مَخضُود وَوطَلحِم مضُود وظِل وَظِلَِّّ ممْدُود وَم إَِّ سْكوبِم وَفكِهَا وَفاكِهَةٍ, وفاكهة كثَِةِ الل مَقَطُووعاتٍ وَلَا مَمْنُوعاتِ وَفرُرُوشَّ الررفُوع إِ أَنْ شَأْنَاهُ إِ شَاءًا فَجعَلناهُ أَبَكَارًا عرُبَنَ لِأَصْحَابِ اليَمين.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 وَكانوا يقولون أيذا مِتْنَا وَكَُّ تُرابَ وَعظَامًا إا لََ بَعثونَ أَوآباءونَ لَوَلون قُلَِّ إن لَوَلينَ وَل خِرينَ لَجونَ إلىى مقات يَوْمَِّ عَُم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 أفرايتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟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 هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ الله بكم لرعوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات ولرض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل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 يُنادُ لَهُم أَلَمنَكُمْ معكُمْ قالوا بَلَا وَلَِّكُمْ فَتَاتُمُ أَنْفسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَرتَبتُم وَغَرَتْكُم لَانِي وَغَرَأكمُمْ لَانِي يُحَاجَ آمر اللهَّهِ وَغَروَكُم بالِلهِ الغَرُور فاليوم لا يوخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبيس المصير ألم يانل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أوه. ولا يكونوا كالذين أنتوا الكتاب من قبل فطال عليهم لمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي نرض بعد موتها قد بينا لكم لا يات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم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 ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب الا في كتاب من قبل ان نبرئها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد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 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون أ قَفّينَا على آثَرِهِ بِسُلِنَا وَقَّينَا بعسَابنِ مَرَمَ وَآتَينهُ لِنجل وَجَعللنا فيِي قُلوبِالَّذينَ التَّبعُوه رَأْفَةً وَورَرحْمََ وَ ربَان يَتَن بتدعها وَرهبَان يتَن بتدعها مَا كَتَبنهاَا عَلَيْهِم إَّ بتِغَاءرِ الضوَان الله فمَا رعوهاَا حّآيَتِه فآتين الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يوتكم كفلين من رحمته يوتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم الا يعلم اهل الكتاب ان لا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله وان الفضل بيد الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم, صدق الله العظيم